أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم م وجوههم هم بمثلها وترهقهم ما لهم من الله من للذين الحسنى ولا ولا دلة أولئك الجنة خالدون والذين السيئات دلة الله وزيادة يرهق فيها سيئة أحسنوا أصحاب كسبوا جزاء ا قتر ص ع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 ف ل ك موسوعه ا النابلسي ح ق ف ذ ا ع د ا ح للعلوم ا ا ا فأنا ل ف ت ص ر ن كذلك ك ل حقت ة ربك على الاسلاميه ذ ي ن ف س ق و أ ن ه ي ؤ ن قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل ل ل ه يبدا خ ل ق ثم يعيده ف أ ن ا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق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 يا ق و م إن ك ا ن كبر ع ل ي ك م م ق ا م ي وتذكيري ب ي ا ت ا للعلوم ه ف ى الله ت ك ل ت ف أ ج ع و الاسلاميه ك م فان توليتم فما سالتكم من اجر ان ادري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغلقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين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 عن قل و م ا يؤمنون ف ه ل ي ن ت ظ ر و ن إ ل ا مثل أ ي اني م ا ل ذ ي خلوا قبلهم قل فانتظروا من ن إ معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن و ا ك ذ ل ك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا قل ننجي أ ه ا ا ل ن إن كنتم ا س في شركه د ي ن فلا ع ب د و ن من دون ا ل ل ه ولكن أ ع ب د ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ت و ف ا ك م و أ م ر ت أن أ ك و ن من ا ل م ؤ م ن ي ن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 يصيبوه م ن يشاء من ع ب ا د ه وهو ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م ق ل يا أ ي ه الاسلاميه ا ن قد جاءكم ا ح ق من ربكم فمن ه ت د ى ف إ ن ا ت د ي ل ن ف س ه و م ن ن ضل ف إ م ا ي الله ع ي ا وما أنا ع ل ي ك م بوكيل واتبع ما يوحى إ ل ي ك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم آيَاتُهُ أَلِفْ لَامْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياته ثم فصلت من لدن حَكِيمٍ خَبِيرٍ الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يمتعكم متاعا حسنا إ ل ى اجل مسمى و ي ؤ ت ك ا لذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله م ر ج ع ك م و ه و ع ل كل ألا ى شيء قدير إ ن ه م صدورهم يثنون ي و ل س ت خ ف النابلسي منه أ ا ح ي يستغشون ي ث ه م ي ع م ما ي ر و وما ن ع ل ن ن إنه و ع ل ي م الاسلاميه